بسم الله الرحمن الرحيم ان نذعات غرقا ناشطات نشطا والسابح انت سبح فالسابق سبق <ترجف> وجوهٌ خاشعةٌ <الواجفة> تتبعون الله <النادي> فتنقلب قلوبهم يومئذ واجفة ألن صاروا خاشعين <يقول> فإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة تَكَفَّدَ فِرْدِكُمْ مُوسَى إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ فِي الْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى إِذْ هَبَ إِلَيْهِ الْعَوْنَ إِنَّهُ طغى فقل أن لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأرىه الآية الكبرى فكذب واصاته بُكُمُ الْأُولَى فَأْخَذَهُ اللَّهُ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ أُولَئِكَ إِنَّ فِي ذَلِكَ خلقا أم الثماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها مَتَاعَنَّكُمْ لِأَن نَّرَاكُمْ وَإِذَا جَاءَ الْقَوْمُ تُلْقَى يَوْمَئِذٍ تَرَى يُمِلُّ مَن يَرَى فَأَمَّا مَن طَغَى وَأَثْرَى الْحَيَاةَ إن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك